على شموله لجميع افراد متعلقه لاحظوا أحيانا نقول أكرم كل عالم أكرم كل عالم الحكم شنو في هذا المثال الحكم هو وجوب الإكرام هذا هو الحكم هذا الحكم هل هو عام أم خاص عام يعني شنو يعني يشمل جميع الأفراد جميع العلماء سواء كانوا فقهاء سواء كانوا النحاة سواء كانوا أصوليين عرفت شلون فكل العلماء لا فرق بينهم هذا الحكم وهو وجوب الإكرام يشملهم هذا يسمى بالعموم هذا يسمى بالعام الخاص شنو اللي ما يشمل جميع الأفراد نقول أكرم كل عالم إلا الفساق يعني العالم الفاسق شنو لا تكرمه هذا يسمى بالتخصيص يعني خصصنا العام وأخرجنا بعض أفراده العام كل عالم يشمل العالم العادل والعالم الفاسق بعدين أتينا بالتخصيص التخصيص أخرج بعض الأفراد ممكن؟ ممكن. كثير من النصوص فيها عمومات النصوص القرآنية والنصوص التي وردت في الحديث الشريف الروايات الشريفة والآيات الكريمة كثير منها تجتمل على ألفاظ العموم عليكم السلام تجتمل على ألفاظ العموم وكثير من الآيات والروايات فيها شنو تخصيص فاذا على الفقيه الذي يريد أن يستنبط الحكم الشرعي أن يعرف العام وأن يعرف الخاص ورأتش لان أن يعرف العام وأن يعرف الخاص دي. مثلا من المباحث التي يلزم على الفقيه أن يدرسها في بحث العموم الفاظ العموم شنو الفاظ العموم على اقسام مختلفه منها لفظ كل اكرم كل عالم لفظ كل يدل على العموم منها الالف واللام التي تدخل على شنو على الجمع العلماء هذا ايضا يدل على العموم او الالف واللام الذي يدخل على المفرد ويراد به الجنس احل الله البايع يعني شنو؟ يعني عموم البايع كل بيع فهو حلال هذا يسمى بشنو؟ بالعام العام هو الذي يدل على الشمولية ويدل على العموم لاحظوا العام والخاص العام لفظ يدل على العموم الشمولية لجميع الأفراد جميل. عليكم السلام الخاص شنو لا يدل على العموم وإنما يخصص البعض يخرج البعض وهكذا مثل أكرم كل عالم هذا هو العام لا تكرم الفساق منهم هذا هو الخاص تعريف العام العام هو اللفظ الدال بالوضع اللفظ مثل كل عالم اكرم كل عالم كل عالم كل لفظ يدل على العمو اذا العام هو اللفظ اللفظ شنو في مثالنا كل كتب المثال كل اكرم كل عالم حتى يتبين المراد فاذا اكرم كل عالم ما هو العام أكرم أو العالم لا هنا العام هو لفظ كل هو اللفظ يعني كل أدلوا بالوارع بالوارع يعني وضع لغتان للدلالة على الشمول أدلوا بالوارع يعني وضع لغتان بالوارع اللغوي السلام عليكم أدلوا بالوارع مو أدلوا بالعقل لأن الدلالات على أقسام دلالة عقلية مثل دلالة النا الدخان على وجود النار هذه دلالة عقلية أكو دلالات وضعيه الدلالة الوضعيه مثل شنو مثل دلالة لفظ كل دلالة لفظ كل على الشمول هذه دلالة عقلية لوضعيه وضعيه يعني وضعه مثلا أصحاب اللقاح هو اللفظ الدال بالوارع على شموله شموله يعني استغراقه واحتوائه لجميع افراد متعلقه متعلقه يعني شنو يعني الذي اتصل به كل عالم شنو متعلق كل عالم كل عالم فلفظ كل يدل على شمولي لجميع افراد العالم يعني ما تعلق به لجميع افراد متعلق متعلق يعني متعلق هذا اللفظ متعلق هذا اللفظ يعني ما تعلق به ما تعلق به شنو اللي تعلق بلفظ كل في مثالنا العالم فاكرم كل عالم يعني اكرم جميع افراد العلماء صحيح زيان. إذن لاحظوا التعريف هو اللفظ الدل بالوضع يعني اللافظ مثل كل اللي يدل بالوضع يعني دلالته مستنبطة من الوضع مو من العقل على شمولي يدل على شنو على شمولي يعني شمول هذا اللفظ لجميع أفراد متعلقين يعني ما تعلق به شنو اللي تعلق به كتب عالم في مثالنا العالم بقى الأكرم كل عالم المتعلق كتب عالم لفظه كل يشمل جميع عالم المتعلق عالم اللفظه هو كل فلفظه كل من أدوات العموم من أدوات العموم يعني شنو؟ يعني يشمل جميع أفراد ما تعلق به يعني جميع أفراد العلماء إضاحة التعريف التعريف مجمل يحتاج الى توضيح اكثر التعريف مثلا فيه نوع من الغموض يحتاج الى توضيح اكثر اننا حينما نقول مثلا هذا توضيح بالمثال نقول ماذا كل مستطيع يجب عليه الحاج كل مستطيع يجب عليه الحاج صحيح يا له شنو لفظ العام هنا كل ما هو الذي تعلق بلفظ كل مستطيع لا كل مستطيع يعني اي شخص حصلت فيه الاستطاعة شنو الحكم يجب عليه الحاج يجب عليه الحاج الحكم كل لفظ عام مستطيع هو ما تعلق كل لاحظوا ان كلمه كل مستطيع لفظ عام كل مستطيع هنا شنو لفظ عام كل يدل على العموم يدل على ان وجوب الحج وجوب الحج شنو كان الحكم وهو الحكم هنا وهو راجع لوجوب الحاج وهو ضمير يرجع لوجوب الحج وهو الحكم هنا يعني في هذا المثال هذا الحق اللي وجوب الحاج في المثال يشمل جميع أفراد متعلق كل متعلق كل يعني شنو يعني ما تعلق بكل ما تعلق بكل شنو كان مستطيع وهو الضمير جعله متعلق متعلق كل شنو وهو مستطيع يعني كل مستطيع أي فرد من أفراد مستطيع يجب عليه الحاج أي فرد من أفراد المستطيع شنو؟ يجب عليه الحاج وهم كل فرد من أفراد المستطيع يعني الذي استطاع للحاج يعني عنده فلوس بإمكانه أن يذهب للحاج يجب عليه الحاج من أين علمنا بأن كل فرد فرد فرد من المستطيعين يجب عليهم الحج؟ من أين علمنا ذلك؟ من لفظ كل من لفظ كل علمنا ذلك وذلك لعموم لفظ مستطيع هنا مستطيع يدل على الشموليه لجميع الافراد كيف دل على الشموليه ببركه كلمه كل شوفوا وذلك لعموم لفظ مستطيع لفظ مستطيع شمل جميع المستطيعين عموم يعني شمول لشمول لفظ مستطيع لجميع المستطيعين يعني كل المستطيعين بسبب دخول كلمه كل عليه يعني على لفظ مستطيع عندما دخل لفظ كل واصبح هكذا كل مستطيع كل مستطيع يعني اي فرد من افراد المستطيع اي فرد حصلت له الاستطاعه فهذا عام يعني إذا شخص مكلف جاء الى الفقيل وقال انا مستطيع عندي هل مقدار من الأموال هل يجب علي الحاج الفقير يقول نعم يفتي بوجوب الحاج على هذا المستطيع ليش تمسكا بهذا الحكم كل مستطيع يجب عليه شنو الحاج فارفتو فإذن هنا شمولية في المستطيع ليش لورود كلمة كل علي هذا هو العام تعريف الخاص في مقابل العام شنو يجي الخاص الخاص ماذا تعريفه هو اللفظ الذي لا يدل على الشمول لجميع افراد متعلقه العام كان يدل على الشمول لجميع افراد متعلقه الخاص لا وانما بعض الافراد قد خرجوا من هذا العام اكرم كل عالم الا الفاسق